بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الحاديع عشر من مجالة سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على قيد الأناد صلى الله عليه وسلم للإمام القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله فصل الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه في التشاهد الأول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 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إذا صليت في الباب الأول الثاني أن الصلاة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم إياها نظير السلام الذي علموه, الذي علموه لأنهم قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك ومن المعلوم أن السلام الذي علموه هو قولهم في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فوجب أن تكون الصلاة المقرونة به هي في الصلاة وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام تقرير ذلك الرابع أنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنتي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكانت أدلة وجوبها مقدمة على تلك لأن نفيها مبق على استصحاب البراءة الأصلية ووجوبها ناقل عنها والناقل مقدم على المبقي فكيف ولا تعارب فإن غاية ما ذكرتم من تعليم التشهد أدلة ساكدة عن وجوب غيره وما سكت عن وجوب شيء لا يكون معارضا لما نطق بوجوبه فضلا عن أن يقدم عليه الخامس أن تعليمه متشهد كان متقدما بل عله من حين فرضت الصلاة وأما تعليمهم الصلاة عليه فإنه كان بعد نزول قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية ومعلوم أن هذه الآية نزلت في الأحزاب بعد نكاحه زينب بنت جحش وبعد تخييره أزواجه فهي بعد فرض التشاهد فلو قدر أن فرض التشاهد كان نافيا لوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لكان منسوخا بأدلة الوجوب فإنها متأخرة والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن هذا يختضي تقديم أدلة الوجوب لتأخذها والذي قبله يقتضي تقديمها لرفعها البراءة الأصلية من غير نظر إلى تقدم ولا تأخره والذي يدل على تأخذ الأمر بالصلاة عن التشهد قولهم هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك ومعلوم أن السلام عليه مقرور بذكر التشهد لم يشرع في الصلاة وحده بدون ذكر التشهد والله أعلم وأما قوله ومن حدة من لم يرها فرضا في الصلاة حديث الحسن بن الحرج عن القاتل بن فذكر حديث ابن مسعود وفيه فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجوابه من وجوه أحدها أن هذه الزيارة مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الأئمة الحفاظ قال الدار القطني في كتاب العلل وهو الحسن بن الحر عن القاس بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله حدث به عنه محمد بن عجلان وحسين الجعفي وزهير ابن معاوية وعبد الرحمن ابن ثابت ابن ثاوباد فأما ابن عجلان وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلاما أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم ورواه شبابة بن سوار عن ذهيد ففصل بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه عن ذهيد قال ابن مسعود هذا الكلام وكذلك رواه بن ثوبان عن الحسن بن الحر وبيनه وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن سعود وهو الصواب وقال في كتاب السنن وقد ذكر حديث ذهيد عن الحسن بن الحر هذا وذكر الزيادة ثم قال أدرجه بعضهم عن ذهيد في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابة عن جهير وجعله من كلام عبد الله رضي الله عنه وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن ثوبان نبقواه عن الحسن بن الحد كذلك وجعل آخره من قول ابن سعود والانتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايته عن الحسن بن الحد على ترك ذكره في آخر حديث مع اتفاق كل من روى عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن سعود على ذلك ثم ذكر رواية شبابه وفصله كلام عبد الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفصله كلام عبد الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال شبابه ثقة وقد فصل آخر الحديث جعله من قول عبد الله بن سعود وهو اصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد تابعه غسان بن قبيع وغيره فرواه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخر الحديث من كلام مسعود لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو الخطيب هذا الحديث في كتاب الفصل للوصي له، وقال قول من فصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام مسعود، وبيّن أن الصواب عند هذه الزيارة مدرجة، فإن قيل فأنتم قد روئتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الصلات على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلات. وهذا الذي سعناكم على أنه من قول ابن سعود رضي الله عنه يبطل ما رويتم عنه فإن كان الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص في عدم وجوبها وإن كان من كلام ابن سعود رضي الله عنه فهو مبطل لما رويتموه عنه فهذا سؤال قوي وقد أجيب عنه بأجوبة أحدها قال القاضي أبو الطيب قوله فإذا قلت هذا فقد خضيت صلاتك معناه أنه قاربت بالتمام. قارب والدليل على ذلك أن أجمعنا على أن الصلاة لم تتم وهذا جواب ضعيف لأنه قال فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد وعندما يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين القيام والقعود حتى يأتي بها الجواب الثاني أن هذا حديث خرج على معنى في التشاهد وذلك أنهم كانوا يقولون في الصلاة السلام على الله فقيل لهم إن الله هو السلام ولكن قولوا كذا فعلمهم التشاهداء ومعنى قوله إذا قلت ذلك فقد تم صلاتك يعني إذا ضم إليها ما يجب فيها من ركوع وسجود وقراءة وتسليم وسائر أحكامها ألا ترى أنه لم يذكر التسليم من الصلاة وهو من فرائضها لأنه قد وقفهم على ذلك فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم قالوا ومثل حديث موسعود هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصدقة إنها تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أي ومن ضم إليهم وسمي معهم في القرآن وهم الثمانية الأصناف قالوا ومثل ذلك قوله في حديث المسيء في صلاته ارجع فصلت إنك لم تصل ثم أمره بفعل ما رآه لم يأتي به أو لم يقيمه من صلاته فقال إذا قمت إلى الصلاة فذاكر الحديث وسكت له عن التشهد والتسليم وقد قام الدليل من غير هذا الحديث على وجوب التشهد ووجوب التسليم عليه صلى الله عليه وسلم لما علمهم من ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن واعلمهم أن ذلك في صلاتهم وقام الدليل أيضا في التسليم لأنه إنما يتحلل من الصلاة به لا بغيره من غير هذا الحديث فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من غير ذلك الحديث قالوا وكما جاز لمن جعل التشهد فرضا بحديث من سعود رضي الله عنه هذا ورد على من خالفة وقال إذا قعد مقدار التشاهد فقد تمت صلاته وإن لم يتشاهد وعلى من قال إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة فقد تمت صلاته بأن ابن مسعود رضي الله عنه إنما علق تماما في حديثه بالتشاهد جاز لمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتج بالأحاديث الموجبة لها وتكون حجته منها على من نفى وجوبها كالحجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه على من نفى وجوب التشاهد أو وجوب القعدة معه قالوا واستدلالنا أقوى من استدلالكم فإنه استدلال بكتاب الله وسنة رسوله وعمل الأمة قرنا بعد قرن فإن لم يكن ذلك أقوى من الاستدلال على وجوب التشهد لم يكن دونه وإن كان من الفقهاء من ينازعنا في هذه المسألة فهو كمن ينازعكم من الفقهاء في وجوب التشهد والحجة في الدليل أين كان ومع من كان الجواب الثالث أنه لا يمكن أحدا ممن ينازعنا أن يحتج علينا بهذا الأثر لا مرفوعا ولا مقوفا فإنه يقال لمن احتج به لا يخلو إما أن يكون قوله إذا قلت هذا فقد تم صلاتك مقتصرا عليه أو مضافا إلى سائر واجباتها والأول محال وباطل والثاني حق ولكنه لا ينفي وجوب شيء مما تنازع فيه البقهاء من واجبات الصلاة فضل عن فيه وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان التسليم من تمام الصلاة وواجباته عند مالك وكذا الجلوس للتشاهد ولم يذكره وكذا إن كان عليه سهب واجب فإنه لا تتم الصلاة إلا به ولم يذكره يوضح الجواب الرابع أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التشاهد ليس بفرض بل إذا جلس مغدار التشاهد فقد تمت صلاته تشهد أو لم يتشهد. الحديث دليل على أن الصلاة لا تتم إلا بالتشاهد فإن كان السلالكم بأنه علق تماما بالتشاهد فلا تجب الصلاة بعده صحيحا فهو حجس عليكم في قولكم بعدم وجوب التشاهد لأنه علق به التمام وبطل قولكم بنفي فرضية التشاهد فإن لم يكن الاستندال به صحيحا بطل معارضة أديلة الوجوب به وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبطل قولكم على التقديرين، فإن قلتم نحن نجيب عن هذا بأن قوله فإذا قلت هذا فقد تم صلاتك المراد به تمام الاستحباب وتمام الواجب قد انقضى بالجلوس قيل لكم هذا فاسد على قول من نفى وجوب الصلاة وعلى قول من أوجبها لأن من نفى وجوبها لا في لأن تمام الاستحباب موقوف عليها وأن الصلاة لا تتم التمام المستحب إلا بها ومن أوجبها يقول لا تتم بالتمام الواجب إلا بها فعلى التغذيرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلا قوله روى أبو داوود والترمذي حديث عبد الله بن عمرو وفيه إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته جوابه من وجوه أحدها أن الحديث معلول وبيان تعليله من وجوه أحدها أن الترمذي قال ليس إسناده بالقوي وقد اضطرب في إسناده الثالث أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعمل الإفريقي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة الثالث أنه من رواية بكر بن سوالة عن عبد الله بن عمرو ولم يلقه فهو منقطع الرابع أنه مضطرب الإسناد كما ذكره الترمذي. الخامس أنه مضطرب المثل فمرة يقول إذا رفع رأسه من السجن تقدم مر صلاته ولغض أبي غير هذا وهو إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته وهذا غير لفظ الطحاوي ورواه الطحاوي أيضا بلفظ آخر فقال إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن ائتم بالصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تم صلاته فلا يعود فيها فهذا معناه غير معنى الأول قال الطحاوي قد بلفظ آخر إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تم الصلاته وكلها مدارها على الإفريقي ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه والله أعلم قوله وقال علي رضي الله عنه إذا جلس مقدار التشهد فقد تم الصلاة جوابه أن علي بن سعيد قال في مسائله سألت أحمد بن حنبل عم ترك التشهد فقال يعيد فقلت هذا حديث علي رضي الله عنه من قعد مقدار التشهد فقال لا يصح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث علي وعبد الله بن عمرو قوله وروى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قصة التشهد وقال ثم ليختر من الكلام ما أحب ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجوابه أن غاية هذا أن يكون ساجة عن وجوب الصلاة فلا يكون معارضا لأحاديث الوجوب كما تقدم تقريره قوله وحديث فضالة ابن عبيد يدل على نفي الوجوب جوابه أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة عليه في التشهد وأمره للوجوب فهو نظير أمره بالتشهد، التشهد فإذا كان الأمر متناودا لهم فالتفريق بين المأمورين تحكم فإن قلتم فالتشهد عندنا ليس بواجب قلنا الحديث حجة لنا عليكم في المسألتين والواجب اتباع الدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي باعاده الصلاة، ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا أمره في اعادتها كما أمر المسيء في صلاته، جوابه من وجود، أحدها، أن هذا كان غير عالم بوجوبها فتركها معتقدا انها أنها غير واجبة، فلن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وأمره في المستقبل أن يقولها وأمره في المستقبل أن يقولها فأمره بقولها في المستقبل دليل على وجوبها وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب وهذا كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات وقد أخبره أنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذرا له بالجهل فإن قيل فلما أمره أن يعيد تلك الصلاة ولم يعذره فيها بالجهل قلنا لأن الوقت باقل وقد علم أركان الصلاة فواجب عليه أن يأتي بها فإن قيل فهل أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما أمر الفثيء قلنا أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فيها محكم ظاهر في الوجوب ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الاعاده من غير أن يامره النبي صلى الله عليه وسلم بها ويحتمل أن تكون الصلاة كانت نفلا لا تجب عليه اعادتها ويحتمل غير ذلك فلا يترك الظاهر من الأمر وهو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل والله سبحانه وتعالى اعلم فحديث فضالة إما مشترك الدلالة على السواء فلا حجة لكم فيه وإما راجح الدلالة من جانبنا كما ذكرنا فلا حجة لكم فيه أيضا فعلى التغذيرين سقط احتجاجكم به قوله لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيئة في صلاته ولو كانت فرضا لعلمها إياه جوابه من وجوه 1. أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستنداً لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي مختلف في وجوبه به، فمن نفى وجوب الفاتحة اعتج به، ومن نفى وجوب التشهد اعتج به، ومن نفى وجوب التسليم اعتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اعتج به، ومن نفى وجوب أذكار الضكوع والسجود وركني الاددال اعتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال اعتج به، وكل هذا تساهر واسترسال في السلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك فالغاية هو أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه فإجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمضه به يدل على أنه ليس بواجب لأنه في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشاهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث وفرد هذا أنه لا يجب عليه استقبال الكبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمره بهما وهذا لا يقوله أحد فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فقنعوا بهذا الجواب منازعكم في كل ما نفيتم جوبه بحديث المسيء هذا الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا منها أنه لم يسئ فيه ومنها أنه وجب بعد ذلك ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهرته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا فكان من المستقرج عندهم إذ لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي مهدور في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المجتمع المجمل معارضا في أدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها من واجبات الصلاة فضل عن أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل والله أعلم قوله الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله أو بإجماع قلنا اسمعوا أدلتنا الآن على الوجوب فلنا عليه أدلة أخرى الدليل الأول قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ووجه الدلالة أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه وقد ثبت أن أصحابه رضي الله عنهم سألوه عن كيفية هذه الصلاة المؤمن بها فقال قولوا اللهم صل على محمد الحديث وقد ثبت أن السلام الذي علموه هو السلام عليه في الصلاة وهو سلام التشهد الأمرين والتعليمين والمحلين واحد يوضحه أنه علمهم التشاهد أمرا لهم به وفيه ذكر التسليم عليه صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الصلاة عليه فعلمهم إياها ثم شبهها بما علموه من التسليم عليه وهذا يدل على أن الصلاة والتسليم المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه في الصلاة يوضحه أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة لا فيها لكان كل مسلم منهم إذا ثلم عليه يقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومن المعلوم أنهم لم يكونوا يتقيدون في السلام عليه بهذه الكيفية بل كان الداخل منهم يقول السلام عليكم وربما قال السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما قال السلام عليك يا رسول الله ونحو ذلك وهم لم يزالوا يسلمون عليه من أول إسلام بتحية الإسلام وإنما الذي علموه قدرا زائدا عليها هو السلام عليه في الصلاة يوضحه حديث ابن إسحاق كيف نصلي إذا نهل صلينا عليك في صلاتنا وقد صحح هذه اللفظة جماعة من الحفاظ منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار والبيهقي وقد تقدم في أول الكتاب وما أعلث به والجواب عن ذلك وإذا تقارو أن الصلاة المسؤول عن كيفية هي الصلاة عليه في نفس الصلاة وقد خرج ذلك مفرز البيان المأمور به منها في القرآن ثبت أنها على الوجوب وينضح إلى ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولعل هذا وجه ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا هي واجبة وقد تقدم حكاية كلامه وعلى هذا الاسم اسئله احدها أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم والسلام كما علمتم يحتمل أمرين أحدهما أن يراد به السلام عليه في الصلاة والثاني أن يراد به السلام من الصلاة نفسها قاله ابن عبد البر. الثاني أن غاية ما ذكرتم إنما يدل دلالة اقترار الصلاة بالسلام والسلام واجب في التجهد فكذا الصلاة ودلالة الاخترار ضعيفة الثالث أن لا نسلم وجوب السلام ولا الصلاة وهذا الاستدلال منكم إنما يتم بعد تسليم وجوب السلام عليه الصلاة والجواب عن هذه الأسئلة أما الأول ففاسد جدا فإن في نفس الحديث ما يبطله وهو أنهم قالوا هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه فكيف الصلاة عليك لفظ البخاري في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأيضا فإنهم إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة والسلام المأمور بهما في الآية لا عن كيفية السلام من الصلاة وأما السؤال الثاني فسؤال من لم يفهم وجه تقرير الدلالة فإنا لم نحتج بدليلة الإقرار وإنما استدلنا بالأمر بهما في القرآن وبينا أن الصلاة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم إياها إنما هي الصلاة التي في الصلاة وأما السؤال الثالث في غاية الفساد فإنه لا يعترض على الأدلة من الكتاب والسنة بخلاف المخالف فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول منازعكم فيها مطلا لدليل صحيح؟ لا معارض له في مسألة أخرى وهل هذا إلا عكس طريقة أهل العلم فإن الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال ويعتارض بها على من خالف موجبها فتقدم على كل قول اقتضى خلافها لا أن أقوال المجتهدين تعارض بها الأدلة وتبطل مقتضاها وتقدم عليها ثم إن الحديث حجة عليكم في المسألتين فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيجب النصير إليه الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في التشهد وأمرنا أن نصلي كصلاته وهذا يدل على وجوب فعل ما فعل في الصلاة إلا ما خصه الدليل فهاتان مقدمتان أما المقدمة الأولى فبيانها ما روى الشافعي في مسندي عن إبراهيم بن محمد حدثنا سعيد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عوجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم فبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا وإن كان فيه إبراهيم بن أبي يحيى فقد وثقوا جماعة منهم الشافعي رحمه الله. وابن رأس وابن علي وابن عقدة وضعفه وآخرون أما المقدمة الثانية فبيانها ما روى البخاري في الصحيح عن مالك بن رفير في قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شابة المتقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أن نشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رهيما فقال الرهو إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم وعلى هذا الاستدال من الأسل لتراضات ما هو مذكور في غير هذا الموضع الدليل الثالث حديث فضل تبني عبيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميل الله والثناء عليه والصلاة ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء وقد تقدم رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأهل السنن وصحهه ابن خزيمة فون حبان والحاكم واعترض عليه بوجوه أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بالإعادة وقد تقدم جوابه الثاني أن هذا الدعاء كان بعد الغضاء الصلاة لا فيها بدليل ما روى التندي في جامعه من حديث رشدين في هذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل تصلى فقال اللهم اوكل لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ودعه وجواب هذا من وجوه أحدها أن رشدين ضعفه أبو زرعة وغيره فلا يكون حجة مع استقلاله فكيف إذا خالف اتقاط الأثبات لأن كل من روى هذا الحديث قال فيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته أثال أن رشدين لم يقل في حديثه إن هذا الداعي دعا بعد قضاء الصلاة ولا يدل لفظه على ذلك بل قال فصلى فقال الله مغفر لي وهذا لا يدل على أنه قال بعد فراغه من الصلاة ونفس الحديث دليل على ذلك فإنه قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميل الله ومعلوم أنه لم يرد بذلك الفراغ من الصلاة بل الدخول فيها ولا فيها فإن عامة أدية النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في الصلاة لا بعدها لحديث أبي هريرة وعلي وابي موسى وعائشة وابن عباس وحذيفة وعمار وغيرهم ولم ينقل أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو به بعد صلاته في حديث صحيح ولما سأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته لم يقل أدعو به خارج الصلاة ولم يقل لهذا الداعي دعو به بعد سلامك من الصلاة لا سيما هو مناج ربه مقبل عليه فدعاؤه ربه تعالى في هذه الحال أن توم دعائه له بعد الصلاة عنه وفراغه من مناجاته الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم فأحمد الله بما هو أهله إنما أراد به التشهد في القعود ولهذا قال إذا صليت فقعدت يعني في تشهدك فأمره بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم الاعتراض الثالث أن الموضع الذي أمره أن يصلي فيه ويدعو بعد تحميد الله غير معين فلما قلتم إنه بعد تشهد وجواب هذا أنه ليس في الصلاة موضع يسرع فيه الثناء وعلى الله ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء إلا في التشاهد آخر الصلاة فإن ذلك لا يشعر في القيام ولا الركوع ولا السجود اتفاقا فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشاهد الاعتراض الرابع أنه أمره فيه بالدعاء يعقب الصلاة عليه والدعاء ليس بواجب فكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وجواب هذا أنه لا يستحيل أن يأمر بشيئين فيقوم الدليل على عدم وجود على على عدم وجوب أحدهما يبقى الآخر على أصل الوجوب. التالي أن هذا المذكور من الحمد والثناء واجب قبل الدعاء فإنه هو تشاهد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأخبر الصحابة أنه فرض عليهم ولم يكن إقترار الأمر بالدعاء به مسقطا لوجوبه فكذب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن قولكم الدعاء لا يجب باطل فإن من الدعاء ما هو واجب وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب والهداية والعفو وغيرها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يسأل الله يغضب عليه والغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم الاعتراض الخامس أنه لو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا في الصلاة لم يؤخر بيانها إلى هذا الوقت حتى يرى رجلا لا يفعلها فيأمره بها كان العلم بوجوبها مستفادا قبل هذا الحديث وجواب هذا أن لم نقل إنها ما وجبت على الأمة إلا بهذا الحديث بل هذا المصلي كان قد تركها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مستقر معلوم من شرعه وهذا حديث كحديث المسيء في صلاته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لما هو مستقر معلوم من شرعه وهذا كحديث المسيء في صلاته فإن وجوب الركوع والسجود والطمأنينة على الأمة لم يكن مستفادا من حديثه وتأخير بيان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إلى حين صلاة هذا العربي وإنما أمره أن يصلي الصلاة التي شرعها لأمته قبل هذا الاعتراض الثالث أن أبا داوود والترمذي قالا في هذا الحديث الحديث فضالة فقال له أو لغيره بحرف أو ولو كان هذا واجبا على كل مكلف لم يكن ذلك له أو لغيره وهذا اعتراض فاسد من وجوه أحدها أن الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة وابن حبان، فقال له ولغيره بالواو وكذا رواه أحمد والدار الخطني والبيهقي وغيرهم الثاني أن أو هنا ليست للتخير بل للتقسيم والمعنى أن كل أن أي مصل صلى فليقول ذلك هذا أو غيره كما قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا ليس المراد التخير بل المعنى أن أيهما كان فلا تطعه إما هذا وإما هذا الثالث أن الحديث صريح في العموم به بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله فذكره الرابع أن في رواية النسائي وابن خزيمة ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا عام الدليل الرابع ثلاثة أحاديث كل منها لا تقوم الحجة به عند انفراده وقد يقوي بعضها بعضا عند الاجتماع أحدها ما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شمر عن جابر هو الجعفي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إذا صليت في صلاتك فلا تتوكن التشهد والصلاة علي فإنها زكاة الصلاة وسلم على جميع أنبياء الله ورسله وسلم على عباد الله الصالحين الثاني ما روه الدارة القطني وأيضا من طريق عمر بن شمر عن جابر قال قال الشعبي سمعت مسروق من الأجدع يقول قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي لكن عمرو بن شيمر وجابر لا يحتج بحديثهما وجابر أصلح من عمرو الثالث ما رواه الدارقطني من حديث عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني من حديث أبي بن عباس عن أبيه عن جده وعبد المهيم ليس بحجة وأبي الأخوه وإن كانت ثقة احتج به البخاري فالحديث المعروف فيه إنما هو من رواية عبد المهيمن ورواه الطبار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة